م و س ل ع ه النابلسي ا للعلوم ر الاسلاميه ك وإياك نعبد ع ي ن ا ل ا ط س ت ل ل ة أنعمت 「今夜も」